قد العزما وابرم قد العزما وابرم مار الموتى فاقدم مار قد العزما وابرم قد العزما وابرم مار الموتى فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم حامل الروحا فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم واجواضا من سدر قلب الكفراء فيزهما قد العزبا وابرم ما قد العزبا وابرم وراء الموتا فاقدم وراء الموتا فاقدم ما قد العزبا وابرم وراء الموتى فاقدم وراء الموتى اقدم المجد يوما فارسا شهبا لم براصه و تخين والى الميدان اقدم لو المجد يوما فارسا شهبا مرثم لم براصه و تخين والى الميدان الغاب عطشا الكفر مغرم عقد العذبة وابرم عقد العزبة وابرم ورى الموتى فاقدم ورى الموتى فاقدم عقد العذبة وابرم عقد العذبة وابرم ورى الموتى كاسرا طوق الاعدك قضى الموت المحتدم لو تناساه الاعد لا سرا في الكاس علقم كاسرا طوق الاعدك قضى الموت المحتدم لو تناساه لا سرا في الكاس علقم كم تمنته البرايا بجر نصر يتبسم عقد العزمه وابرم عقد العزبه وابرم ورى الموتى فاقدم ورى الموتى فاقدم عقد العزبه وابرم عقد العزبه وابرم ورى الموتى فاقدم ورى الموتى فأقدم قد شد بالعز شدوان وبذكره ترنم ظامئ ليس إلى الماء ولا بالشهد يحلم قد شد بالعز شدوان وبذكره ترنم يقول ليس الى البائي ولا بالشهدي احلم بل الى الموت الى الحوري الى الحضن المنعم عقد العزما وابرمه عقد العزبا وابرم وراء الموتا فاقدم وراء الموتا فاقدم عقد العزبا وابرم عقد العزمه وابرم ورا الموتى فاقدم ورا الموتى اقدم الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فافا وهو محرم والى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فافا وهو محرم عاقد العزمه وابرم ورا الموتى فاقدم